يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذاك الذين ينفقون ما له ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه باب فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا